تم إحالة السيد مخمر عبد الموجود إلى التحقيق مع الإقاف عن العمل بعد ما أثار من إشاعات مغردة في حوار إذاعي مما أدى إلى إزعاج الرأي العام هو اللي يقول الحقيقة في البلد دي تجازة أنت اللي كان لازم تلعبها صح مش بيقولوا إذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من ذهب <تصفيق> انت قلبت حكيمة كده امتى يا ست ندرة؟ منخوفي عليكو على مستقبلنا سوا الستات اقدام وقدمك باينة هو نعم ولما كنت بتكسب من ورايا ومن الورق اللي كنت بستفولك من ورا الست النظرة كان قدم يوحش برضو؟ قدني حصلها هو من بوزك الفقر وقرك الضكر خش صباح الخير نعم جايه تشمتي انت كمان؟ لا انا جايه استلم مكاني. فين مكانك ده؟ الكرسي اللي انت قاعده عليه يا استاذ. ما تفهمينا يا ميس سعيده. هو المنشور اللي جاب تحويلك للتحقيق ما جاش معاك قرار تاني؟ هاتي الآخر الاخر خلصينا. انا تعينت نظره بشكل مؤقت لاداره اعمال المدرسه لحين الانتهاء من التحقيق معاك قضيه الست نذره. ايه حصلت؟ وانت تفهمي ايه في الاداره؟ راحه اسالهم بقى في الوزاره هناك وتفضل لم حاجتك بسرعه عندي 100 حاجه اتعامل. اتفضل. نذره. اموري يا رييسه. لحقتي عملتيها ريسة؟ عايزة كل الأوراق اللي موجودة وحسس المدرسين وعمليلي اجتماع معاهم كلهم وبسرعة لو سمحسي وبالمرة اتكلمي مسنسمة عشان ترجع فصلها التحليل دي ضررية ستة الطاف عشان تعرفي تحملي وانا جيب فلوس منين يا دكتور؟ دي مش شغلتي يا مادام ألطاف انا بكلمك بالطب والعلم ماليش علاقة بقى تجيبي منين؟ مش انت عايزة تخليفي ولا لأ؟ منعيني خلاص خلاص يبقى تعملي له التيك عليه وترجعي يا ست الطاف اللي بعده يا ميرفت <تصفيق> ايه يا الطاف بتعيطي ليه بس انا كمان هعيط والله <تصفيق> ده طالب تحاليل بالشيء الفلاني وانا اجيب منين انت قلت لي هيتصرف في كل حاجه يا اما كنت سبتيني في المستشفى الحكومي بيعالجوا ببلاش وده علاج <تصفيق> اهو نصيبي الدكتور يوسري ايده مبروك ويا ما ستات حملوا على ايده بعد ما كان مفقود فيهم الامل عموما استني انا راجعهالك 14 سنه كاملين نصيب يا دكتور لا ده مش نصيب ده بعيد عنك تخلف ما احنا لفينا على كل المستشفيات ومفيش فايده طب والباشا جوزك بقى تحاليله اخبارها ايه لا ما هو عمره نعم ليه مستعيب وبيقول ان كل اخواته عندهم عيال لازم يبقى زيهم ايه الجهل ده هو ماله مال اخواته ده انا كل ما اجيب له سيره يتعفرط عليا يا اما يكشف ويحلل يا اما إم ماجيش تاني ممكن بس تستنينا بره شوية يا ست نجوى في ايه يا ميرفت انت ازاي تخشي عليا كده وتكلمي المريضه من غير استئذان بقول يا دكتور انت بطريقتك دي هتطفش الزباين كلهم اه طريقتي ان شاء الله واحده تقول لها تعمل تحاليل بالشيء الفلاني والثانيه يا جوزك يا يا ما تجيش تاني في ايه بس بس بس هو ده الطب اعمل ايه انصب يعني وليه بتسميني سمي شطار طار ما تقفلش باب الأمل في وشهم يا دك ده أمل كذاب كذاب آه بس بيحل العيشة مش أحسن ما يكون صادق واممررها هو أنا جبتهم هنا إزاي تقدر تقولي كده جبتهم إزاي؟ بالكلمة الحلوة والأمل يعني عايز أنا أعمل إيه إن شاء الله طول الأمل يعني اللي بقالها 14 سنة ما بتخلفش لو بقوا 15 يعني هيحصل إيه؟ والسنة دي هيبقى فيها تحليل بتعملها عندك وسنار والكشفات واستشارات وفلوس ده انا كده ما بقتش دكتور بيت حلانجي حاوي بلعب بالثلاث ورقات يعني تبقى الدكتور بجد ومفلس ولا حلانجي وبتكسب فلوس ترجعي فاصلك فوراً وتلمي بناتك وعايزة جدران المدرسة مليانة برسوماتهم ورسوماتك مش عارفة اقولك ايه بس كنت افضل ان ده يحصل بعد تحقيق الوزارة في الاتهمات هو انت و... يفهم ان ده كلامي لوحدي ده كلام وكيل الوزارة شخصياً التحقيقات تقريباً هتتحفظ بعد ما عارفوا إنها كايدية طب مدام فتحتي نفسي كده يبقى فيه مسابقة على مستوى الجمهورية وكنت قيلة كمال البنات عليها واللي هيكسب هيروح اليابان ومستنية إيه؟ يلا ما فيش وقت خلي مدرسة العبور تبقى عالمية مساء الخير يا حج مساء النور يا بنتي سعيدة سعيد مبارك أهلاً تؤمري لا لا أنا اسمي سعيدة آه أهلا وسهلا اسمك حلو وكلنا لينا من أسمائنا نصيب تسلم يا حق اتفضلي حضرتك شكلك من الدرايب لا لا لا لا لا درايب ولا حاجة انا بحيثة اجتماعية وسمعت عن كرم أخلاقك وتديونك تحت امرك في أي تبرع لا مش القصد برضو حيرتيني اسمع يا واد يتيم تقمري يا دولة بطل بطل شقل سرسجية ده طب ما انت رياسة هو عرفة سرسجية وكده مهم القاعدة البنيلة معاك طب تفضلي يا جدتي العزيزة تقمري بايه؟ اسمع يا واد يا نصاب انت لو وديتك حساب فيسبوك تقدر تخش عليه؟ قصدك يعني عملك عليه هاكنج وكده؟ أناش عرفني يعني قصدي تدخلي عليه وترعبيه من غير ما صاحبه يعرف أيوة بسم الله ما شاء الله فالح زي ابوك من غير ما دي لعبتك يا تيتا يا دولة ايوه كده طلعت فالح زي ابوك <تصفيق> وطبعا بتحبيني مش كده بحبك طبعا بس الحاجات دي بتكلف ها يخرب بيت طمعك ما بتعملش حاجه ببلاش ابدا ما انت قلتي على امي خايبه عشان عايزة تعالج الناس ببلاش عايزاني اخيب زيها ولا شطر زيك يا فندم يا فندم حضرتك قول لي غلطت في ايه انك شوهت المدرسة في برنامج متزعل الناس كلها انا كنت بدافع عن بناتي عن سمعتنا وهل المدرسة هي الكنتين؟ ولا العملية التعليمية وكفاءة المدرسين؟ ألم يكن من الأولى أن تقدم فيها بلاغ للنيابة؟ أنت راجل مؤمن وقارئ لكتاب ربنا، صح؟ ونعمة بالله عارف أكثر حاجة بينصحنا بها القرآن؟ الإيمان بس عن علم يا حج شوف أول آية بتبدأ بإقرأ وبعدين كام مرة سبحانه ذكر ألا تتفكرون يعني دلنا قائم على العلم والتفكير والمنطق سبحان الله بذمتك مش نفسك يبقى لك حفيد تاخده معاك محلك ده وتعلمه الصنعة تاخده معاك في صلاه العيد وتشوفه كده وهو بيكبر قدامك نفسي طبعا لو الاستاذ اشرف طلع عقيم مش كنت تتمنى تجوز بنتك حد ثاني بس العلم يا حاج هو اساس ديننا تصدقي انك ست بمليون راجل ربنا يكرمك يا بخت جوزك بيكي <تصفيق> تعالى اقول له. يا ريتني كنت شاب عمري ما كنت فوتت واحده بالعقل ده ربنا يخليك بس انا شاب ربنا يديك الصحة. ها موافق يعملوا التحاليل والفحوصات؟ عشان خاطرك كنت بس لكن غير كده عمري ما كنت حوافق انا بشكرك بشكرك جدا يا حاج طب انا لو عندي مشكلة اجتماعية مع السيدة حرامنا ممكن اجيلك اه اه اه طبعا طبعا طب اديني تليفونك عشان هحتاجك هم 200 جنيه ولا مليم زيادة والله ما تجبر معي ايه يا ابني ايه بيع بطيخ ولا إيه؟ إيه تجبر دي؟ لو ببيع بطيخ كنت أخدتوهم لكن أنا ببيع اللي تكنولوجي دي حاجات لا تقدر بتمن يا أنصاف أنصاف في عينك قليل الأدب خلاصيني عشان عندي زباين كتير غيرك هتديني الباكو ولا أنزل يا مصبتي ألف جنيه حرامي هما الألف جنيه دول بيجي وإيه درواتي؟ طب بقولك إيه؟ أعملي تخفيض يعني حق الغيرات المؤرفة اللي كنت بغيرها لك ونت صغير بس بس بس انت حتزليني خمسمائة كين ايه وقفلنا على كده وهبقى خسراً والله حرونار في جدتك اسمها ايه بقى اللي انت عايزة تهاكي حسابها مرفت مرفت يا خوية الممرضة بتحت بوك <تصفيق> هذا وقد قررنا تحويل السيد مخيمر عبد الموجود الى النيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب اليه من التهامات